بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له اي وجاء قيما لينذر بائسا شديدا مله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم, به من علم ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من, من افواههم ان يقولون الا كذبا فجعل لك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ر ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسدت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى الفتيه ل ى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف ث ن ي ن عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق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 الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م م ا ل ص ف ا ء وترى الشمس إ ذ ا طلع ت ت ذ ا و ر عن كهفهم ذات اليمين واذا عرفت تقرضهم ا ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المبتلى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرتدا وتحسبهم ايقاظا وهم ركولا ونقلبهم ذات الجن وذات الشمال وكلبهم فاتق ر ا ع ه م ا ل و ف ي د لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم ر غ ب ا وكذلك بعثناهم ليتفاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم ف ر ع ث و ا احدكم ب وقالوا ر ي ك م ف ب ع ت ح د ك م ل ان ة ا ل ل د يحب الجنه ا اذكى طعاما و ي أ ت ك م ب ا ل م ن ه ويحب ل ت ل الجنه ويحب ر ن الجنه م ان ان يرهوا عليكم يردموكم أو يعيدوكم, في او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان رعد الله حقا وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنادعون بينهم امرهم فقالوا اغنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين رغبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثباته رابعهم كلبهم ويقولون خمسه تاركهم كلبهم ردعما بالغيب ويقولون تبعكم وتاملهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا ت م ا ر فيهم إ ل ا م ر ا ء ا ظاهرا ولا تستهتفيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك ع د ا إ ل ا ان يشاء وقلت اياه بين يديد ابو ربع هذا وشذا ولم توطي تهديد سلاسل من ئ ة اين وزاد وطفل ت ع ا ل ا ه أ اعلم بماذا بقول هو ي ب ا ل سماواتي وانا ا ض ابو طير به واتمياه ما لهم من دونه من لا يشرك في حكمه احدا وكل ما اوحي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا و لا تفئ من اعطى النا قلبه عن ذكر ما واتبع هواه وكان امره فرطا و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدى ما يرادين امالا اها صليم ترادفها ا يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه م ئ س الشراب وساءت مرتفقا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات اما لا ن غ ي ر أ ج ر من أ ح س ن عملا اولئك لهم جنات عدن تجريهم تحتهم ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من اسائر من ذهب من ذهب و ي ل ب ت و ن ثيابا ف ض ر ا من تندس و ا س ت ر ق ا م ت ج ئ ي ن فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم ا ل س و ا ب وحكمت مرتبطا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاهلهما جنتين من أ ع ن ا ب جعلنا لاحدهما جنتين من أ ع ن ا ب وحصفناهما بنحل, بنحل وجعلنا بينهما جرعا تلك الجنتين آ ت ت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلانهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر من كمالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم ل م س ه قال ما أ ظ ن أ ن ت ب ي ب ه ا ب ه أ ب د ا وما أ ظ ن الساعه قائمه ولا ر ب ط إ ل ى ربي و ل ي ع رددت الى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وهو أكفرت, اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويغسل عليها حسبانا من السماء, عليها حسبانا من السماء فتصبح صايدا زلقا او اصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 هنالك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقلا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كما إ ن انزلناه من السماء ف ا ح ت ل ق به نبات ا ل أ ر ض فاصبح هشيما كيؤوس الرياح ك ا ن الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا ويوم نسير ا ل ج ن ا ل وترى الارض أ ر ض ب د ة وترى ر ا ل أ ب ا ر د ة وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا و أ و ر ث و ا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل دعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ف ت ر المجرمين مشفقين مما, فيه مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا ان ابليس كان من الجن ف ف س ق عن أ م ر ربه افتتخذونه وذريته اولياء اندوني وهم لكم عدو بئس للظالمين ب د ن ا ما أ ش ه د ت ه م ح ل ق السماوات و ا ل أ ر ض ولا ح ل ق أ ن ف س ه م وما كنت متخذ المضلين عدلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى ل ن المجرمون النا رفضن انهم أ واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل من كل مثل كل وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جبلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ربهم الا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة الاولين إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ي أ ت ي ه م العذاب ق ب ل ا وما ن ر س ر المرتبين إ ل ا مبشرين ومنذرين و ي ج ا د ر الذين كفروا بالباطل يرحبوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما انذروا خذوا ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انما جعلنا على قلوبهم اثمه ان يفقهوا هو في آ ذ ا ن ه م وفرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا وربك الغفور ذو الرحمه ل و ي ؤ خ ر ه م بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن ي ج ر و ا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم ل م ا و ل م و ا وجعلنا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أ و أ م ض ي حكبا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتدا على اثارهما ق ط ط ا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من, عندنا. اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له م و ت ى هل أ ت ب ع ك على أ ن تعلمني ما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع م ا ي ص ب ر ا وكيف تصبر على ما لم تحب به خضرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال ف إ ن اتبعت فلا ت س أ ل ن ي عن شيء حتى أ خ د ت لك منه يسرا فانطلقا حتى إ ذ ا ركبا في السفينه خ ر ق ه ا قال اخرقتها لتغرق احدها ل ق ل جئت شيئا إ م ر ا قال أ ل م أ ق ل إ ن ك لن تستطيع ما ي ص ب ر ا قال لا ت ؤ خ ر ن ي بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي يسرا فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما ف ق ت ن ه قال أ ق ت ل ت نفسا ذكيه بغي ن ف س لقد ب ئ ت شيئا ن ق ر ا قال أ ل م أ ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي ص ب ر ا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني قال بلغت من لدنيا جرا فانطلقا حتى إ ذ ا اتيا أ ه ل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا اما ا ل ت ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت ان أ ع ي ب ه ا وكان وراءهم ملك ي أ خ ذ كل ت ف ي ن ة رطبا و أ م ا ا ل ع ل ا م فكان ابواه مؤمنين فخفينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا ف ا ر د ن ا أ ن يبعدهما ل ربهما خيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه ة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا ف أ ر ا د ربك أ ن يبلغا ف د ه م ا ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ي ذلك تاويل ما لم تفت عليه ص ر ا و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل ت أ ت ل و عليكم منه ذكرا إ ِ ن َّ ا مكنا ََ له َُ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ واتيناه َََُْ من ِ كل ُِّ شيء ٍَْ سببا ًََ ف َ أ َ ت ْ ب َ ع سببا ًََ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القومين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيه ا ل ح س ن ا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا نصرا واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنكون له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ م ط ر ع الشمس وجدها تفضل على قوم لم نجعل لهم من دونها فكرا كذلك كذلك ق ر أ حقنا بما لديه خبرا ثم سبب حتى إ ذ ا بلغ بين السبين وجد من دونهما قوما لا يكادون ي ص ف و ن قولا قالوا يا ذا ا ل ق ر ن ي ن ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض أ فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينكم ف سدا قال ما مكانني فيه ربي خير فاعينوني بقوه ة اجعل ع ن ن و بقوة أ بينكم وبينهم رجما فاتوني زبر الحبيب حتى إ ذ ا سوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه صبرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقدا قال هذا ر ح م ة م ن ربي ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله ذ ك ا ء وكان وعد ربي ح ص ا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض و ن ف خ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت ا ع ي ر ه م في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من د و ن أ اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه, ولقائه فحزقت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هدوا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وعلموا ل ص ا ل ح ا ت ك ا ف ت ل ه من ج اجل ت في ان ق ا ر ب ي ف ي ه اكون لها ي عنها قل لو كان حولا البحر لو قل م ا ا ل م ا ت ربي ل وجدنا البحر قبل أ تنفد ل م ت ر ب ي ل هذه الايه أن مددا قل إن أما أنا بكر مثلكم إلي أنما إلهكم إله واحد فمن أ كان ي ر م و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا ي ش